رحم الله تعالى في نقل قول المعترض لكلام زين الدين ابن رشد رحمه الله تعالى المتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الاسلام الشهادتين فقط يعني لا غير وهذا لا شك انه من من ابطل الباطل ثم ذكر كذلك كلامه الذي مر معنا ووقفنا عند جوابه في قوله رحمه الله تعالى واما قول المعترض مما اضافه لي كلام رجب رحمه الله تعالى وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين في قتال مانع الزكاه انه ليس على كفره بالمنع ليس على كفره بالمنع بل هل يباح دمه بمنعه ام لا فسلم بعد ذلك الفاروق للصده يعني الصحابه لم يكفروا مانعي الزكاه لكونهم يقولون لا اله الا الله والصلاه ولم يجحدوا ولم يعاندوا لأن الكفر عنده ما هو كفر الجحود والعناد ومتى تكون الأمة كذلك فيقال لهذا الغبي الجاهل ما وقع من عمر رضي الله عنه من التوقف في قتال مانع الزكاة واستدلاله بالحديث على ترك القتال لا يدل على أنه يرى إسلام تارك الزكاة ترك القتال لا يسترزم هذا إثبات الإسلام بل قد قال لا يوجد قتال مع كونهم كفاره يمكن او لا نعم يمكن اذا اثبات القتال شيء واثبات تكفير شيء اخر قال لا يدل على انه يرى اسلام تارك الزكاه وقد ثبت عنه انه صرح بتكفير تارك الحج ولم يقتله اذا كفره ولم يقتله فمساله القتال لا تلزم تكفيرا مساله القتال لا تستلزم تكفيره والتكفير لا يستلزم القتال فاذا قلنا تم كفرتم الناس وكنتم سببا فيما يتعلق بالقتال قل لا يلزم نحن بين حكم الله تعالى هذا كافر كون يترتب عليه شيء او اخر ليس من عندنا هذا باعتبار اصل خلاف وقد سلم الفاروق لصديقي رضي الله تعالى عنهما والتزم ما ذهب اليه الصديق من وجوب القتال من وجوب القتال اذا المناظره بين عمر رضي الله تعالى عنه و ابي بكر ليس في كفر تارك الزكاه انما هل يقاتلون او لا والتزم ما ذهب اليه الصديق من وجوب القتال وصارت المساله اجماعيه واذا اجمعوا على القتال فما المانع من التكفير يعني من دليل اخر وقد تقدم كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في تكفير مانع الزكاه وان الصحابه لم يفرقوا في التكفير والقتال بين من جحد الوجوب وبين من منعها ولم يؤدها يعني اقر بالوجوب لكنه منع مع اعترافه بالوجوب وقال ابو العباس رحمه الله ايضا في الكلام على كفر مانع الزكاه والصحابه لم يقولوا هل انت مقر بوجوبها او جاحد لها ما سالوا وانما قاتلوا على مجرد المنع حينئذ المانع قد يكون معه جحد او لا يكون والقتال متعلق على على المنع هل انت مقر بوجوبها او جاحد لها هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابه بل قال الصديق عمر رضي الله عنهما والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فجعل المبيح للقتال مجردا من منع لا جحد الوجوب وقد روي ان طوائف كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيره الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحده وهي قتل مقاتلتهم وسبى ذرارهم وغنيمه اموالهم والشهاده على قتلهم بالنار وسموهم جميعهم اهل الردة وكان من اعظم فضائل الصديق عندهم ان ثبته الله عند قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره فناظرهم حتى رجعوا الى قولهم واما قتال المقرين بنبوه مسيلم فهاؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم انتهى كلام تمير رحمه تعالى واما قولهم ولهذا اتفق اهل المذاهب الاربعه في كتبهم اهل المذاهب الاربعه في كتبهم انه لا يجوز قتال مانع الزكاه الا لمن يفعل باخراجها كفعل الصديق فيقال من عرف جهل هذا الرجل وعدم امانته فيما ينقله ويحكيه عن الاحاد فضلا عن الاتفاق والاجماع لم يلتفت الى قوله ليس بحجه ولم يصغي له ولا يعتد به إلا الجاهل لا يدلم الناس فيه وهذا العبارة كذب بحت لم يتفقوا ولم يجمعوا بل اتفقوا على خلافها وأن أئمة الإسلام يجب عليهم قتال مانع الزكاة حتى يؤديها وعليهم في ذلك أن يفعلوا بالمشروع وهذا مجمع عليهم وقد حكى الإجماع عليه ابن حزم وابن هبير في كتابيهما في الإجماع ومذهب الحنابلة الذي ينتسب اليه هذا المعترض صريح في وجوب القتال على ذلك على ذلك كما يعلمه من وقف على كلامه فدعوى هذا الرجل كاذبه خاطئه مع ما في هذه العباره من اللحن وقوله فيما سبق مانع الذكاه كذب الافراء مانعي الذكاء بالجمع لان القتال انما يكون لطائفته اما المانع الواحد هذا يؤخذ الذي قال قاتله فان المذاهب والاتفاق عليها يعزى الى الرجال والقائلين فدعوا هذا الرجل كاذبه خاطئه مع ما في هذه العباره من اللحن فان المذاهب والاتفاق عليها يعزى الى الرجال والقائلين بها لا الى الكتب وعزاها الى الكتب وباب العدد من 3 الى 10 تلزم مذكره التاء وقد حذف هذا الغبي الذي يترشح لمعرفه العربيه وقول فنص على تحريم قبضه لها فضلا عن ان يقاتل عليه تقدم جوابه قال رحمه الله فصل قال المعترض وروى الامام احمد بسند صحيح عن ابن عمر وابن ماجه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خيرت بين شفاعه امتي وبين ان يدخل شطر امتي الجنه فاخترت الشفاعه لانها اعم واكفى فرونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطايا وهل هذا الحديث الا يفيد انه صلى الله عليه وسلم قد اعطي الشفاعه لقوله خيرت فاخترت وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال شفاعتي لاهل تبائل من امتي رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن انس والجواب ان يقال ما يتعلق بالشفاعه مره بمعنى توصيله وماذا يعنيه هذا الرجل والجواب ان يقال ساق هذا المعترض ما ساقه من احاديث الشفاعه ومراده ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ويرجا وتطلب منه الشفاعه هذا مراده مهما اتى وذهب وجاء انما مراده ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى من دون الله وتطلب منه الشفاعه بعد موته صلى الله عليه وسلم ويريد ان من منع ذلك فقد اخطا وظلل الامه وخطئهم بغير حق هذا مراده وسبحان من طبع على قلبه حتى انعكس عليه الامر وصار يفهم من النصوص والالفاظ النبويه خلاف ما دلت عليه هذا واقع يفهم من النص النبوي او الايات القرانيه او كلام اهل العلم خلاف ما اراده تعجب احيانا النص واضح بين لكنه لا يفهم قد يكون مريد لكن على حسب ما اعطاه الله عز وجل من فهمه خلاف ما دلت عليه فان من دعا غير الله واشرك به وتعلق على الانبياء والملائكه والصالحين وجعلهم منتهى طلبه وغايته قصده او سوى بينهم وبين الله في خالص حقه ليس داخلا في الحديث ليس داخلا في الحديث وليس مرادا به لان لفظ الامه في مقام المدح والوعد لا يدخل فيهم اهل الشرك بالله الذين سووا بينه وبين غيره وعدلوا بربهم وانابوا الى سواه واعتمدوا على غيره تحال عباد القبور الذين هم محل النزاع بيننا وبين هؤلاء الضلال وكونه صلى الله عليه وسلم اختار الشفاعه او اعطي الشفاعه لا يدل على انه يقصد لها ويدعى لها بعد موته فان اصل الشرك هو دعاء الاموات والاستغاثه بهم وفرق بين حال الحياه وحال الممات فرق عند اهل التوحيد يوضح هذا ان اعلم الخلق به وبدينه وهديه صلى الله عليه وسلم لم يطلب أحد منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا لا شفاعة ولا غيرها, لا شفاعة ولا ولا غيرها بل نهوا عن استقبال القبل حال الدعاء الذي قد يكون وسيلة إلى دعاء صلى الله عليه وسلم أو مع ذلك نهوا عنه فكيف بدعائه صلى الله عليه وسلم ومنع المسلم أن يصلي إلى القبل خشية الفتنة فأحاطوا قبره الشريف بجدال مثلث فأحاطوا قبره الشريف بجدال مثلث لان يصل احد اليه وسيرتهم في قبور اصحابهم وصالح امته كذلك ينهون عن الدعاء عنده والصلاه وعن قصد شيء من ذلك وعن رفعها واعتياد المجيء اليها بحيث تكون كالعيد الذي يعتاد في وقت معين هذه سيرتهم وعباد القبور ومن نشرهم وحمل لوائهم كهذا المعترض الضال يحرف يحرف احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحد في معانيها ويقودها الى مذهب اهل الشرك والضلال اهل الشرك والضلال والضلال محتمل وقد صانها الله عن ان تدل على دعاء غيره وعباده سواهم ولكل نبا مستقر سوف تعلمون والشفاعه قد صحت احاديثها وتواترت ولكنها لا تدل بحمد الله على ما ذهب اليه الغالون المخالفون المبدلون لدين الله الداعون للاموات والغائبين السالكون سبيل سالفهم من الجاهليه المشركين من الكتابيين والاميين فانهم تعلقوا على اندادهم ودعوهم مع الله لاجل الجاه والشفاعه وانهم قد اعطوا الشفاعه كما حق الله عنهم ذلك بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما لا ينفعهم يعبدونه اذا اوقعوا العباده ام لا اوقعوا العباده ويقولون ما عبادتهم غير الله تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا بعينه ما يفعله هؤلاء عباد القبور وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ولهذا نطق القران بابطال هذه الشفاعه التي ظنها المشركون وتعلقوا بها قال تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا او لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقنون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض انظر قال بعض اهل العلم الاتيان بافراد بملك السماوات الارض بعد قوله قل لله الشفاعه جميعا يدل على ان الشفاعه داخله في ذلك قل لله الشفاعه جميعا اذا من المالك الله عز وجل قال له ملك السماوات الارض اذا عمم ما بعد بعد تخصيص ذكر الشفاعه فقط ثم عمم وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون واصح الاقوال في هذه الايه ان الاستثناء يرجع الى المشروع فيهم الى المشروع فيهم عرفنا ان ثم قولين شافع المشفور وان الشفاعه لا تكون الا لمن كان من اهل التوحيد ومن معه اصل الايمان المنافي للشرك ودعاء غير الله ويستدل على هذا بحديث ابي هريره رضي الله عنه قال قلت من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فدعاء الله وحده واسلام الوجه له هو السبب الاعظم في نيل الشفاعه وحصولها ولو كان المشفوع فيه متلوثا بالذنوب والخطايا فان حسنه التوحيد لا يقاومها ما دون الشرك من السيئات وسيئه الشرك لا يبقى معها شيء من الحسنات واما قوله وهل هذا الحديث إلا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة وملكها كما يملك سائر الخلق هنا الخلل عنده كأنه يملك كما يملك الشفاعة كما يملك الأمر الذي يكون في الدنيا كماله وبيته كما يملك سائر الخلق ما أعطى من النعم الدنيوية والأملاك الأدمي فهذا من أعظم الجهل وأقبحه عرفنا أن الملك المراد به ماذا الإذن ان يذن الله تعالى له وهذا انما يكون في في الاخره ان يد لا يملك شيئا في الدنيا البتة فهذا من اعظم الجاه واقبحه فان معنى الاعطاء ليس كما يظنه هؤلاء الضلال بل معناه ان الله سبحانه وتعالى ياذن لهم في الشفاعه ويعين له من يشفع فيهم ويحد له حدا معينا هذا ما دلت عليه الاحاديث وهذا مما يدل المؤمن على كمال ربوبيته فاطر السماوات والارض وان ما توهمه المشركون من الشفاعه لا وجود لهم ولا يعلم سبحانه له وجودا اصلا وما لا يعلم تعالى وجوده فهو منتف مستحيل الوجود وجبريل واسرافيل وميكائيل وعزرائيل عزرائيل هذا لم يثبت عزرائيل لم يثبت يعني اراد به ملك الموت وملك الارحام وامثاله من اكابري رسل الله واوليائه قد اعطوا ما اعطوا من الامور المهمه والتدابير العظيمه فايقال ان الله ملكهم فنسالهم ما ملكهم الله كما هو لازم قول هذا الضال لاخوانه من المشركين وهذا عين الشرك بالله والكفر برسله ورد ما جاءوا به من توحيده وعبادته والمعترض واخوانه من ابعد الخلق عن معرفه الله ومعرفة دينه وما جاءت به رسله ولذلك سرى اليهم الشرك وزينه الشيطان لخلو اذهانهم من معرفه دين الله وشرعه اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى وصادف قلبا خاليا فتمكن واصل قال المعترض في حد انواع الشفاعه قال حتى تنال اهل المعروف عليه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانه جعل ابي طالب معروفا او منته على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنال اهل المعروف عليه الحمايه من الكفار الذين استحقوا الخلود في النار على التابيد بالتخفيف عنهم من العذاب صلى الله عليه وسلم وانما قصدنا بما ذكرنا التنبيه على الاغترار وحمايه الامه وعلماءهم عما يقول هذا الرجل وينتحله فيها من تكفيرها بغير علم ولا هدى ولا كتاب من يعني عاد الى ما ذكره سابقا ليس الحكم فيما يتعلق بهذا الأفعال هل هي جائزة أم لا هذه مسألة أخرى وإنما البحث في ماذا في نفي التكفير يعني سد الباب الضيق ثم الدخول مع الباب الواسع وجوابه أن يقال وجوابه أن يقال قوله حتى تنال أهل المعروف عليه والحماية عبارة جاهلية عمية صدرت عن أحمق لا يدني شيئا من حقوق المصطفى عليه وعلى آله واصحابه أفضل الصلاة والسلام وما ذكره من التخفيف انما ثبت في حق ابي طالب لانه كان يحوطه ويحميه صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينبغي ان يقال له معروف عليه قال ابي طالب له معروف منا المعروف معناه ماذا سدد منا ولكن لا ينبغي ان يقال له معروف عليه وما فعل معه صلى الله عليه وسلم فعله هو مع النبي صلى الله عليه وسلم من ايمان به واامنه لكن ذا ولم يصرح من ايمان به وتصديق له او حياطه ونصرة فالمن فيه لله ورسوله قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلم هذا الذي أسلم ليس له منا فكيف بأبي طالب باب أولى يمنون عليك أن أسلم قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالذي أسلم لا يمن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربه وإنما الذي هداه ووفقه الله عز وجل فله المنة أولا وأخرا وكذلك وكذلك من نصره صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كابي طالب فان الله تعالى لا يضيع عمل عامل ولو كان كافرا ولو بمجازاته في الدنيا فالمعروف حينئذ والمن لله ورسوله خلافا لما قاله هذا الغبي الجاهل بحق الله وحق رسوله واما قوله وانما قصدنا بما ذكرنا التنبيه عن الاغترار وحمايه الامه وعلماءها الى اخر مقال فيقال في جوابه قصد التنبيه لا يمنع لا يمنع خطا من اتى به ودعاه يعني اذا كان قصدك التنبيه لا يلزم من ذلك ان تكون صائبا بل قد تكون مخطئا انه هو كذلك قصد التنبيه لا يمنع خطا من اتى به ودعاه هل كل من نصح غيره يكون ماذا موافقا للشرع انا نصحتك لله النصيحه لله هل يلزم من ذلك ان تكون موافقا للشرع لا قد يظن الشيء مشروعا وليس به بمشروع فقد يقصد التنبيه عن الاغترار اكثر الخلق واضله فقد يقصد التنبيه عن الاغترار اكثر الخلق واضله كفرعون الذي قال ضروني اقتل موسى وليدع ربه لماذا قال اني اخاف ان يبدل دينكم ان يبدل دينكم هذا خاف اولى خاف اذا أو لا؟ نصيحه اولى نصيحه باعتباره هو اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال تعالى عن اهل مسجد الضرار وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون واما قوله وحمايه الامه وعلماءها من تكفيرها بغير علم فقد تقدم لك انه حما عباد القبور الداعين للاموات والغائبين الذين يعذبون بربهم ويسوون بينه وبين غيره ويسوون بينه وبين غيره ويشبهون الانداد والمخلوقين بالله رب العالمين وهم في الصلاح هذا الرجل علماء الامه وخيارها كما ان الرافضه يرون ان من كفرهم ومقتهم عاب دينهم فقد عاب خيار الامه وطعن على اهل البيت وتبرأ منهم ويسمون اهل السنه الناصبه وهذا المعترض من هذا الضرب من الناس ما عرف الامه ولا عرف العلم والعلماء بل هو في ضلاله عمياء وجهاله صماء لم يستفد من نور الوحي ما يستضيء به في حنادث الظلمات حنادث جمع حندس او شده الظلمه في حنادث الظلمات عيذا بالله من هذه الجهالات والضلالات والامه في عرفه كل من دعا الانبياء او الملائكه والصالح كل من اشرك بالله وجعله واسطه بينه وبين رب العالمين لحاجاته الدنيويه والاخرويه فاصل قال المعترض وقد قال قرطبي المالكي رحمه الله ليس قوله تعالى ان تحبط اعمالكم ما انتم لا تشعرون بموجب ان يكفر الانسان وهو لا يعلم بموجب ان يكفر الانسان وهو لا يعلم يعني هذا النص لا يدل على ذلك ان قد يكفر ولا يعلم فكما لا يكون الكافر مؤمنا الا باختياره الايمان كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد للكفر لابد من قصد ما داء الكفر هكذا عنده ولا يختاره بالاجماع وهذا اذا كان الظاهر مرادا للقرطبي في نظر اذا كان ظاهره ولا يمكن تاويله حين اذا فيه نظر انتهى كلامه قالوا هذا معنى ما ذكره مغلطاي في كتاب الايمان من شرح البخاري ولهذا عباره جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون وكل مسلم ارتد وهو مكلف مختار مختار مختار اذك ان هو لا اراد به ماذا الاحتراز عن المكره وليس المراد انه لابد ان يقصد الكفره وذكر العلماء من اصحابنا في باب اخراج الزكاه في زاد المسافر وشرحه للشيخ منصور البهوتي فام منعها اي الزكاه جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وكذا جاهل عرف فعالم واصر انتهى وقد ذكر لي من يسترشد يعني يسال عمن يدعى من اعيان هؤلاء القوم ممن اتحاش عن تسميته يعني من البارزين الذين يستفتون من اتباع الشيخ محمد رحمه الله تعالى انه خطى الشيخ منصور وصاحب المتن زاد المسافر الذي اصره مقنع موفق الدين ابن قدام العمري العدوي القرشي من شجره المباركه بل هو حامل لواء المذهب فالحكم لله العلي الكبير كيف تخطئون هؤلاء فالجواب ان يقال كلما ابدى هذا المعترض حجه من جهليات وظلالات انسانا ما قبلها من خزعبلاته وخرافاته يعني الذي اتى اطب من من الاولى وحاصل دعواهم في هذا الفصل انه لا يكفر الا من عرف وعلم واختار الكفر على الايمان هذا ليس مذهب اهل السنه والجماعه لابد أن يعلم أن هذا مكفر فيكفر وإلا ما يكفر قل لا يعني إذا سب الله تعالى ولا يعلم أنه من النواقب يكفر لا يكفر على كلامه لا يكفر لابد أن يعلم أن الساب كفر فإذا لم يعلم أنه كفر معينئذ لا يكفر هذا لا شك أنه من أبطل الباطل أنه لا يكفر إلا من عرف وعلم واختار الكفر على الإيمان ومن دع الأموات والغائبين وجعلهم وصائط بينه وبين الله في حاجاته وامم لماتي لا يكفر بذلك لانه لا يعتقد انه كفر وانما يعتقد ماذا انه انه طاع وقرب هذا يدندن حوله بعض المعاصرين الذين يكتبون في العذر بالجهل يتعلق هذا ما اراد به ماذا ما اراد ان يكفر ما قصد ان يكفر لا يكفر بذلك لانه لا يعلم انه كفر ولا يختار الكفر فيقال لهذا قد رجعت عن قولك الاول فانك جعلتهم خير امه اخرجت للناس ومن اهل العلم والدين على الصراط المستقيم وان الرسول قد اعطي الشفاعه وان من ساله كلب صيري مثاب نصيب وان عباد القبور هم اهل لا اله الا الله وانها تنفعه وتعصم دماهم واموالهم وان عبد القبور فكيف ترجع هنا وتحتج بانهم لا يعلمون تناقض او لا تناقض ثم هو احتجاج فاسد في نفسه ما عرف مورده معناه يعني الذي اورده مورده اسم فاعل ما عرف مورده معناه وما اريد منه فان المقصود ان يعلم مراد المعلم والمنبه والمرشد ويعرف ذلك وليس المقصود ان يتبين له الصواب في نفس الامنه يعني اذا خطب بنص لابد ان يعرف دلاله اللفظ لابد ان يعرف دلاله اللفظ هذه مشرطه واذا قلنا لابد اذا خطب بالقران من لا يحسن العربيه نقول ما قامت عليه الحجه لابد لماذا لابد من مترجم فاذا كان لا يفهم الخطاب انذا لابد من ماذا لابد من شارح وليس المراد ليس المقصود ان يتبين له الصواب في نفس اللامن فان كثيرا من اهل النار ما عرفوا الحق في الدنيا ولا تبين لهم ولا تبين مع انهم جاءهم الرسل وفهموا مراد الرسل فهموا المراد لكن ما تبين لهم في انفسهم ان هذا هو هو الحق قال تعالى قل هل ننبئكم بالاخرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيذ له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون وقال تعالى فمن زين له سوء عمله فراه حسنا البحث الذي سبق معنا تبيين وقال وكذلك زينا لكل امه عملهم الايه وغير ذلك من الايات الداله على أنهم لم يعرفوا الكفر ولم يتصوروه لم يعرفوا الكفر ولم يتصوروه لكن عرفوا العمل الذي فعلوه وعرفوا ما دلت عليه النصوص الوحي والذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لم يعرفوا كفرهم وضلالهم لم يعرفوا أنهم كفر وأما كلام القرطبي فهو في رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمثاله من السيئات والسيئات التي تحبط الاعمال وصاحبها لا يشعر واما من اتى بمكفر وقامت الحجه عليه فلا شك في كفره فلا شك بي في بكفره وترك القياده للحجه والدليل وداعي الحق يقتضي اثار الكفر واختياره وقصده يعني اذا ترك العمل بمدلول النص دل على انه اثر الكفر على على الحق قال وترك الانقياد للحجه والدليل وداء الحق ترك ذلك يقتضي ايثار الكفر واختياره وقصده لعني قصده لا انه لا يكون مختارا قاصدا الا اذا علم انه كفر الا اذا علم انه كفر وارتكبه مع العلم بانه كفر لكن كلام العلم فيما يتعلق مكلف مختار اراد به الاحتراز عن عن المكره والمكلف اراد به عن الصبي والمجنون هذا لا تقتضيه عبارة القرطبي ولا تدل عليه ولو دلت عليه فلا حجه فيها لو دلت عليه فلا حجه فيها والايات القرانيه والاحاديث النبويه تدل على ان من قامت عليه الحجه حكم عليه بمقتضاها من كفر او فسق وفي الحديث ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما يلقي لها بال لا يظن انها تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقى وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله ما ينقي لها بال ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه الى يوم اللقاء لا ينقي لها بال لا يدري وحديث الذين قالوا ما راينا مثل قراءنا هؤلاء ارغب بطولا ولا اكذب لسانا ولا اجبن عند اللقاء نزل فيهم قوله تعالى لا تعتذر قد كفرتم بعد ايمانكم والحده ليست في كلام القرطبي باجماع المسلمين وانما يحتج بالكتاب والسنه والاجماع ثم القرطبي نفسه قد قال في شرح اسماء الله الحسنى ما لا يستجيزه من عقل عن الله وعن رسوله انه اشعري وعرف ما كان عليه سلف الامه في ذلك الباب ولا يبعد ان المعترض حرف عباره القرطبي على عادته في التحريفه وكذلك ما ذكره المعترض عن غلطاي هو من هذا الباب ان صح نقله ثم ما معنى هذه فائدة عظيمة ما معنى العدول عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع أن هذه المسألة في الكتاب والسنة منصوص عليها هذه المسألة مما ذكرها الله تعالى ليست من المسائل الاجتهادية التي لا نصف فيها وإنما هي منصوص عليها لماذا تعدل عن الكتاب والسنة وتأتي بقول ابن تيمية وابن قيم والقرط بالاخرين مع ان هذه المساله في الكتاب والسنه وكلام الائمه اشهر من ان تذكر فاي حجه والحاله هذه في كلام احاد الناس مع انه عليه لا لهم وافته الفهم المستقيم وقوله عباره جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون وكل مسلم ارتد وهو مكلف مختار فمرادهم ان افعاله تقع عن اختيار وقصد لانه يختار ان يكفر مع العلم بان ما فعله كفر هذا سوء فهم وعدم وفقنا ولو اشار الى المكره لكان اجود واما من فعل مكفرا وهو غير مكلف ولا مختار كالصغير والمجنون ونحوههما او لم تبلغ الحده الرساليه فهذا لا يحكم عليه بالرده لا يحكم عليه بالرده ثم لو سلم له هذا الزعم تسليما جدليا فشيخنا لا يكفر الا بعد التعريف بالحكم الشرعي وقيام الحجه لا يكفر اي الكفر المعذب عليه كما مر معنا بالحكم الشرعي وقيام الحجه فكلام المعترض ساقط هالك على كل تقدير وعباره الزاد المسافر هي من هذا الباب اذا جحد الوجوبه عارف بالحكم اي حكم الوجوب يكفر بذلك وكذا الجاهل يعني بوجوبها اذا بلغه الوجوب واصر بعده وليس المقصود ان يعرف انه كفر ولم يقصد الشيخ منصور ان من جحد الوجوب للزكاه او غيرها من الاركان لا يكفو الا اذا عرف انه كفر هذا لا تقتضيه عبارته بل المقصود ان يعرف الوجوب الله تعالى اوجبه عليك واما ما نقله عن بعض الاعيان انه خطا الشيخ منصور وصاحب المتن فيقال قد تقدم بيان كاذب المعترض في النقل قررنا انه من اهل الوضع والافتراء فنقوله موقوفه حتى ياتي بشاهدي عدل يشهدان لهم ثم لو خطا منصورا او غيرهم ممن لم تثبت له العصمه وهو متاول في ذلك قاصد للحق ماذا يعاب عليه ماذا يعاب عليه لا لا عيب ولعل التخطئه وقعت في مفهوم هذا المعتل وامثاله من الضلال الذين يقولون لابد ان يعلم ان ما فعله كفر ورد وهذا لم يقصده منصور ولو قصده لتوجه منعه واما استعظامه الخطا على منصور البهوتي وصاحب المقنع فهذا من جهله فان الفضل لا يقتضي العصمة ولا يجبها قد يقع الخطأ من الفاضل كما يقع من المفضول وقد قال مالك من أنس رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال العلماء ينتقد بعضهم على بعض وينكرون الخطأ على قائله كائنا من كان وهذا واضح بحمد الله ولا يقتضي ذلك ماذا تنقص أو العيب ولازم هذا القول عيب أهل العلم برد ما خالف الدليل من أقوال أهل الفضل والعلم ففي الحقيقة هذا المعترض هو الذي طعن على أهل العلم من عهد النبوة إلى عاصرنا هذا الصحابة رد بعضهم على, على بعض هل يستجن ذلك التنقص؟ جاء بلا ولكنه لا يشعر ولا يدري ما تضمنه كلامه الغث قال رحمه الله تعالى فصله قال المعترض قال أبو الوفاء ابن عقيله نعوذ بالله ان نلزم انسانا بلازم قول وهو يفر منه كان الشك كفر بماذا بلازم المذهب وقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وقال في الايه الاخرى ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وقال تعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وقد مر التنبيه على ذلك فهذا كتاب الله ينطق بالحق وكلام علماء الأمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجديد في الأول ما يتعلق به بلازم المذهب والجواب أن يقال هذا الكلام معناه أن الشيخ كفر باللازم أن الشيخ محمد رحمه وتعالى كفر به باللازم وهذا التناقض منه فقد تقدم له أن الشيخ كفر بنفس الأفعال الصادرة ممن يدعو الصالح صح أو لا نسب إلى شيخ الإسلام محمد هذا الوهاب رحمه وتعالى أنه كفر عباد القبور بأفعاله لا باللازم وهذا تناقض أن الشيخ كفر بنفس الأفعال الصادرة ممن يدعو الصالحين ويستغيث بهم ويسألهم فزعمه أنه يكفر باللازم نقض لما تقدمه ويقال أي إنسان كفره شيخ بلازم المذهبين هذا مثال وفي أي مسألة هذا لا يعرف عن الشيخ ولا صدر منه قط في حق واحد فإراده عبارة ابن عقيل هنا تكثر بما لا يجدي وتشبع بما ليس له وهو كلابس ثوبي زور وأما قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وما بعدها من الآيات فهو الحق الذي لا ريب فيه والهدى الذي لا ضلال يعتريه والشأن كل الشأن في فهم خطابه وما دل على ليس في إراد آية أو حديث إنما كيف تفهم هذه الآية وهذا الحديث والشأن كل الشأن في فهم خطابه وما دل عليه ومن طوى عليه من الأحكام والدلالات ليس المعنى ما زعمه هذا من أنه لا يكفر أحد حتى يتبين له الإيمان ويختار الكفر يعني يعرف أن هذا هو الإيمان الذي أمر الله تعالى به وأنه لا نجاة من النار إلا به ثم يتركه يختار ماذا؟ نقيراه هذا هو المقصود في التكفير جاوبه لا بل المراد عند اهل العلم بالتاويل ان من تبين له ما جاء به الرسول من الحجه والبيان ثم عاند واصر وشاق الرسول ولو ظن اصابه نفسه كالخوارج متوعد بهذا الوعيد العظيم في هذه الايات الكريمات وليس المراد انه لا يكفر الا هذا الصنف من الناس وقد تقدم من الايات الداله على تكفير من زين له سوء عمله فراه حسنا ومن ضل سعيه في الحياه الدنيا وهو يحسب انه محسن وقد قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين الايه قد ذكر العلامه المقيم رحمه الله تعالى وغيره حال المقلدين لرؤساء الكفر من عامتهم وضعفائهم وجزموا بكفره كما دلت عليه الايات المحكمات قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين سكبروا لولا أنتم لكن مؤمنين وكلهما في النار وكذلك آية الحجر هكذا آية الحجر وفي المطبوعة آيات إبراهيم وغيرها من الآيات الدالة على تكفير الأتباع على ما هم فيه من الكفريات والضلال كما ذكر ابن قيم رحمه تعالى أتباع قال حميرهم وتقدم أن أكثر النصارى وجمهورهم المجوس ونحوهم لم يتبين لهم كفرهم لكن تبين لهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بخلافه وانه كفرهم وسباح دماءهم واموالهم وضرارهم وعلى زعم هذا الرجل ليس بكفار لانه حصر الكفر في صنف واحد وهو من تبين له الايمان فعاد عنه الى الى الكفر قد عالم ان هذا كفر وقد تقدم هذا ولكنه يكرر فنكرر الجواب ولاولى ظهور هذه المساله لذكرت من الايات والاحاديث وكلام المفسرين وكلام الفقهاء في تقسيم الكفار الى اقسام ما يثلج الصدر وتقرب به العين ولكن اردت الاختصار في النقل وارشدت الطالب فمن اراد الوقوف على ذلك فهو سهل بحمد الله تعالى يعني يرجع الى كتب الفقهاء فيما تعلق به الكلام على البغاة ونحوهم الدور وفي كلام شمس الدين ابن قيم الذي قرره في طبقات المكلفين وما ذكره في كتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه على قول تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب يغي على ايتين ما يكفي المؤمن المسترشد والله الهادي والموفق وبهذا تعلم ان هذا المعترض من ابعد الناس عن فهم كلام الله ورسوله وكلام اهل العلم فاصل قال المعترض قال ابو الوفاء ابن عقيل في الفنون فيما نقله عنه ابن مفلح قال معتزلي لا مسلم إلا من اعتقد وجود الله وصفاته على ما يلق لا مسلم يعني ليس من مسلم بل هو كافة لا مسلم إلا من اعتقد وجود الله وصفاته على ما يلق يعني يعلم جميع الصفات فقلت له ابن عقيل فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل ما صعبت سهل ما ضيقت من صفات الأخرى فقنع من الناس بدون ذلك ما هو أقل من ذلك؟ ويقول للأمة أين الله فتشير إلى السماء فيقول إنها مؤمنة وأنت جعلت ماذا لا بد أن يعلم جميع الصفات حتى ها يثبت له وصف الإيمان ويقول للأمة أين الله فتشير إلى السماء فيقول إنها مؤمنة فتركهم صلى الله عليه وسلم على أصل الإثبات إلى أن قال إن من مذهب المعتزلة ان من مذهب المعتزله يعني الشخ رحمه الله على اصول المعتزله هذا الذي اراد ان من مذهب المعتزله ان من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن فليس بمؤمن همم ساقطا مؤمن وان هذا ينعاطف على السلف الصالح بالتكفير من خرج عن عقيده الشيخ فليس مسلم هذا الذي اراد اراد ان الشيخ رحمه الله قال من خرج عن عقيدتي فليس بمؤمن وان هذا انعاطف على السلف الصالح بالتكفين لان لم ليس على عقيده الشيخ محمد رحمه الله تعالى واننا نتحقق ان ابي بكر وعمر وغيرهما من الصحابه رضي الله عنهم لم يكن ايمانهم على ما اعتقده ابو علي الجبائي وابو هاشم فجدل المعتزلي فجدل المعتزل انتهى ولهذا لما لكن هو اراد عثمان ان يجعل ثم مقارنه بين ما ذكره ابو الوفاء مع عقيده الشهر حرمه تعالى ولهذا لما قال العربي للنبي صلى الله عليه وسلم انه راى هلال رمضان كما عند الامام احمد وغيره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال نعم فامل صلى الله عليه وسلم ناديا ينادي بالصيام فاكتفى منه بالشهادتين ولم يكلف غيرهما لقبول قوله فاخذ الامام احمد رحمه الله بهذا الحديث في دخول رمضان لخبر الواحد والجواب ان يقال مراد المعتذر بنقل كلام ابن عقيل على ما فيه من التحريف انه ينبغي التسهيل للعامة وغيرهم ممن دعا الصالح تبي هذا قيد تسهيل بمعنى ماذا قبول الشهادتين وما اظهروه هذا لا شك فيه متى يقبل اذا ترك الشركه وترك المنافي لكلمه التوحيد ان اذا لا نبحث عنهم لا نختبرهم واما اذا اظهر دعاء الصالحين فلا شك ان جميع ما اتوا به باطل من الشهادتين والمباني انه ينبغي التسهيل للعامه وغيرهم ممن دعا الصالحين وصرف لهم ما يستحقه الله رب العالمين من العبادات والدين لان النزاع في هذه المساله فاستدل عليها بقول ابن عقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل ما صعبت الى اخر وهذا صريح في ان من كفر المشركين وقاتلهم وشدد في توحيد الله والنهي عن الشرك به مخالف مخطئ صعب على الناس قد شدد في السهل وصعب اللين هكذا زعم هذا المعترض وستدل والتجديد على المشرك وتكفيره وقتاله اذا اصر وعاند اذا اصر وعاند هذا متعلق بقوله وقتاله ليس من خواص الشيخ الذي اعترض عليه هذا بل هو دين وصني وطريقتهم انحلتهم هم ومن اتبعهم الى يوم القيامه لعلو بدون واو واو هذه الاله زائده هم من اتبعهم الى يوم القيامه فعلى هذا يطرد الاعتراض فعلى هذا يطرد الاعتراض هو او يطرد الاعتراض ويقال شددوا وصعبوا فيما ينبغي السهوله فيهم فالاعتراض ليس خاصا بالشيخ بل طرده يفضي الى ما ترى وهل بعد هذا الجهل والضلال غايه ينتهي اليها الملحدون اللهم اننا نسالك العافيه والعافيه والمعافاه الدائمه ثم يقال لهذا الجاهل ثم يقال لهذا الجاهل المركب يعني جهلا مركبا انما كلام ابن عقيل مع معتزلي مع معتزلي يعتقد ما اعتقدته المعتزله في صفات الله على ما هو مقرر في معتقده فاخبرهم ابن عقيل بان من كلف العامته طريقه المعتزله وما فيها من النفي المفصل نفي المفصل فقد صعب السهله وكذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بالايمان المطلق لما سال الجاريه هذا ما قصد ابن عقيله اراد به طريقه المتكلمين انه لا بد من ماذا لان طريقه المتكلمين اثباتهم مجمل او مفصل الاثبات الاثبات عندهم مجمل والنفي مفصل على عكس طريقه الانبياء والمرسلين عندهم الاثبات مفصل ولذلك القران اكثر ما ياتي ماذا الاسماء والصفات فهي مفصله واما النفي فهذا هذا مجمع هو عكس الطريقه واما المعترض فاراد ان المشرك الذي يسوي بين الله وبين غيره في خالص العباده يسهل عليه ولا يشدد فسحقا للقوم الظالمين قال الله تعالى وقاتل المشركين هذا تسهيل ها هذا تسيل اولا قاتل مقاتلا وقاتل المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه وقال تعالى فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم وقال تعالى براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين الى قوله فانتهابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لاخوانكم في الدين وقوله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واولوا دعني وما واهم جهنم وبئس المصير وقال تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضاربوا الرقاب فضربوا ضرب الرقاب والايات في المعنى كثيره فسبحان من ختم على قلوب هؤلاء الضلال حتى كابروا بالمجون والمحال وكذلك ما ذكره بعد ذلك من الاستدلال بشهاده الاعراب يقال له من رد شهاده العرب من رد ومن الذي افسد عقائد العامة والكلام في من اشرك بالله وسوى بينه وبين غيره فاين هذه المساله من شهاده العربي واي جامعه بينهم لو كانوا يعلمون ثم في هذا الكلام بحث لا يعقله هذا الجاهل وذلك ان ابن عقيل اجابه بحسب ما عندهم والا فعقيده المعتزله افسد العقائد في هذا الباب واضلها والواجب هو الاثبات الذي اقرت به الجاريه واعتقده اهل العلم من الصحابه والتابعين لهم باحسان وليس فوق ذلك غايه ينتهي اليها المؤمنون في هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقنع من احد الا بما يليق بجلال الله وعظمته وربوبيته والهيته وانما مراد ابن عقيل ماذا الرد على اهل البدع ومعلوم ان لو جارينا هذا الكلام وسلمنا للمعتزله ما هم عليهم من الالحاد والتعطيل للزم القدح في السلف فالحق الذي لا ريب فيه ما تلقاه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيه واعتقدوه في ربهم وما عداه فهو محض ضلال وجهل ومحال ومن اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قانع من العامة في هذا الباب وغيره بما لا يحصل به الايمان يعني اصل الايمان والسعاده والفلاح وان الغايه العليا عند غيرهم من الخلوف والمتكلمين فهذا من اضل الناس وابعدهم عن طريق الهدى واسوائهم ظنا بربه وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبص هذا يطول وبهذا تعلم حال المعترض انه لا يدري ما يقول اما قوله ان من مذهب المعتزله ان من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن يقال له وعند الرسل ايضا ان من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن <تصفيق> هذا من الادبه المسكته يقال له وعند الرسل ايضا ان من خرج عن معتقدين فليس بمؤمن فان رد مذهب الرسل لموافقه المعتزله في تكفير المخالف فهذا الكلام الى الكفر اقرب فهذا الكلام الى الكفر اقرب منه الى الايمان قال رحمه الله فصل قال المعترض قال ابن عقيل يا علماء السوء ما نقنع منكم بما انتم عليه من تصاريفكم فان طبيبا به مثل مرضي يضيق على الأغذية ولا يحتمي مشكوك في صدقه عندي فالحظوا حال من أنتم ورثته يا سباع يا قطع الطريق لا ترون إلا على مطارح الجيف نبيكم صلى الله عليه وسلم قنع من المرأة بإشارتها إلى السماء وأنتم تشككون الناس في العقائد إن فتح بكلامكم البثق العظيم يعني خرقه انتهى وهذا لا علاقة له بكلام الشيخ رحمة وتعالى خارج عنه عن البحث وقد قال تعالى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى قال المفسرون البغوي والجلال المحلي كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى عن الايمان وهؤلاء عباد القبول لم يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لا يكونوا داخلين في في الايه كانه حصل الكفر في التكذيب كما حصلوا سابقا في الجحود والعناد وهذا الاستثناء عند العلماء رحمه الله تعالى من استثناء الحصر والصلي هنا إنما هو المؤبت لا يصلاها إلا الأشقى يعني التأبيد والتأبيد إنما يكون الكافر يكون للك وصفة الكافر هنا ماذا كذب وتولى وهؤلاء لم يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بل آمنوا ولم يتولوا بل صلوا وزكوا وصاموا إلى خليه إذن ما اجتمع فيهم النص أو ما تحقق غظيم النص والجواب أن يقال كلام ابن عقيل انما هو مع المتكلمين الذين احدثوا بدعه الكلام والخوض في الجواهر والاعراض والحركه والسكون والكميات والكيفيات نحو ذلك من مقالات المتكلمين وتشبهاتهم التي اوجبت لكثير من الناس الشك في ضروريات الدين وبدهيات اليقين فمن اخذ هذا واستدل به على رد قول علماء الاسلام الذين امروا بتوحيد الله وعبادته والكفر بالطاغوت من الانداد والالهه والكهانه ونحوههم فهو من اسفه الناس واجهلهم بامل الاديان وما جاءت به الرسل من التوحيد والايمان بما رد به على المتكلمين من اهل منطق اليونان فظن ان البحث في التوحيد وتحقيقه لم يفهم مراد ابن عقيل والنهي عن الشرك وسد ذرائعهم وقطع وسائلهم وتبين حقيقته والفرق بين اصغاره واكبره هو من جنس ابحاث المتكلمين المخالفين للسلف في خوضه في مساله الجوهر والعرض وبقيه المقولات العشر ولذلك رد على المسلمين بما رد به ابن عقيل على المتكلمين يعني هذا الرجل رد على المسلمين على أهل التوحيد عشان محمد رحمه تعالى بما رد به ابن عقيل على المتكلم كأن الشيخ خالف كما ان المتكلمين خالفوا وذكر ان تحقيق التوحيد وذكر اصوله وفروعه وثماراته وبيان الشرك وذكر اصوله وفروعه وسائله وذرائعه من جنس بدعه المتكلمين انفتح بها البث فقف هنا واعتبر واعرف بعد هذا الضرب من الناس عن طريق العلم والهدى واعرف ما تضمنه قوله تعالى انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيل من الحكم الفصل الذي هو في غايه المطابقه لحال هؤلاء الضلال ما رضي تعالى ان شبههم بالانعام حتى قال بل هم اضل سبيل يعني اضل من الانعام واما كلام المعترض على قوله تعالى فانذرتكم يعني حذرتكم خوفتكم نارا تلظى يعني تتوقد فمن اقبح الجهل وابعده عن ظن الهدى وكلام المفسرين صحيح لا شك فيه واما مفهوم هذا المعترض فمن ابطل الباطل وامحل المحال وذلك انه ظن ان من دعا الاولياء والصالحين واستغاث بهم وناداهم في حاجاته وملمات لا يدخل في هذه الايه لا يدخل في لماذا لانهم لم يكذب ولم يتولوا ولا تتناوله واي تكذيب وتولى اعظم من رد النصوص الداله على توحيد الله وردها بشبه القبورين وهدايان المشركين فقوله هذا للاستثناء عند العلماء من الاستثناء الحصري وصلني هنا انما هو المؤبد كقوله تعالى فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق لايا فهذا كلام مجاهل كلام مجاهل لا يعقل ما يقول فان الصلي نوع والتابيد نوع اخر الصلي يعني ماذا ان يذوق حرها هل كل من ذاق حر النار حينئذ يكون مؤبدا جاوب له هل اذا لا لازم بينهما ولذلك قال فان الصلي نوع والتابيد نوع ولا تلازم بين الصلي والتابيد بل التابيد يلزم منه صلي كل مؤبد ها فقد ذاق حرنا ولا يلزم من الصلي التابيد وقول بعضهم ان الصلي في الايه هنا على جهه الخصوص يراد به المؤبد لا يدل على التلازم وانما بقارينه واذا ما قالوه لتخصيص العموم المستفاد من الحصر لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فخصصوه بالصلي المؤبد اشاره الى انه عام مخصوص او عام اريد به الخصوص هذا على تاويلهم الاشقى بمعنى الشقي الاشقى بمعنى شقي وقد يراد به على بابه اذا كان على باب لا يحتاج للتاويل واذا قيل الاشقى بمعنى الشقي فلا بد من التاويل قال هذا على تاوينهم الاشقى بمعنى الشقي وان ابقينا الصيغه على اصله فلا يحتاج لما تقدم ويكون الصلي نوع خاص من العذاب لا بمعنى الدخول فتامل واستدلاله بالايه الاخرى دليل اذا الواضح هذا كلامه فانذركم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى ففسر الصلي هنا بالتابيد وهؤلاء عباد القبور الذين يعبدون من دون تعالى لم يكذبوا ولم يتولوا حينئذ لم يكونوا داخلين فيه في الايه وحينئذ ان نقول هذا باطل بل كل من عبد غير الله تعالى فقد كذب ولازم لهم يكون مكذبا وان كان ماذا وان كان تعليق الحكم بالتكفير او بالشرك ليس على كونه مكذبا وانما على ما اظهر من من فعل لكنه لازم لهم قال رحمه الله والاستدلال بالايه الاخرى دليل على جهله بمعاني التنزيل فان في هذه الايه مقالا لاهل العلم وبحثا في الاستثناء الذي في هذه الايه وهو قوله الا ما شاء رب كل امر طويل يعرف في محله لا يدريه امثال هذا واما قوله فهذا من الاستثناء الحصري فهذه عباره جاهل بالصلاح ومصوب ان يقال من حصر المستثنى واما قوله فمتى يوجد في هذه الامه من يكون قاصدا لتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي عنا لا يوجد ان يقصد ان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع عباد القبور يقول ماذا محمد رسول الله امنت بالله موليا عن الايمان به مختارا لذلك من عوامها فضلا عن علمائها هذا لو وجد له فجوابه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذه الامه انها تتبع سنه من كان قبلها وتاخذ ما اخذ القرون الشبر بشبر وزراعا بذراعا حذوا النعل بالنعل وحذوا القذى بالقذى فانتم اعلم ام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهذا يقع بلا شك فيهم من كذب وتولى وفيهم من انحد وبدل فهذا يقع بلا شك فيهم من كذب وتولى يعني الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم وفيه من انحد وبدل وفيه من كذب وافترى وفيهم الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله كحال هذا المفترى وفيهم من عبد العجله بل فيه من عبد السائل الموجودات وتؤله جميع المخلوقات وهذا ظاهر المسبين تعرفه العامة فضلا عن الخاصة لكن المعترض وامثاله ممن طبع الله على قلوبهم وصرفها عن معرفة الحق وإرادته فهم في ظلمات الجهل والطبع والريب والهوى يترددون ويحسبون أنهم على شيء فنعوذ بالله من الخذلان وتلاعب الشيطان فصل قال المعترض وقال أبو الوفاء ابن عقيل وكمداهم من مخالفة الجهال من أجل السماع ذي الجهالة للحق والإنكار لهم ينفر قلبهم من أدلة المحققين فهم بهيمة في طبع جهال فلا تزول جهالتهم بالمعالجة قال وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا بالذي مثل هؤلاء حيث رأوا من التحقيق ما ينكرون فصاروا لما ينكروا قادروا وغالوا لما لم يقدروا صاروا لما قدروا يعني فعلوا ماذا ما قدروهم وغالوا لما لم يقدروا فهم بين قاتل للمتقين والمؤمنين مجاهره اذا قدروا وغيله اذا عجز انتهى ملخصا قال المعترض وقد صح عندنا ان هؤلاء في اثناء دعوتهم اتوا الى المجمع في ناحيه الستير فدخلوا ليلا قبل ان يتولوا عليهم فااذنوا في احد مساجدهم يطلبون قتل من جاء متقدما للصلاه في المسجد فجاءهم شياب من اهل الخير فقتلوهم في المسجد قال المزني قال الشافعي يا ابراهيم العلم جهل عند اهل الجهل كما ان الجهل جهل عند اهل العلم وانشد ومنزله الفقيه من السفيه كمنزله السفيه من الفقيه فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه إذا غلب الشقاء على السفيه تنطع في مخالفة السفيه سفيه حرفه هو الفقيه والجواب أن يقال لو كان هذا يدري ويفرق بين الجهل والعلم والحق والباطل والضلالة والهدى والغي والرشاد والصلاح والفساد لعرف أن كلام ابن عقيل وكلام الشافعية تعين حمله على هذا المعترض وأمثاله جديد الضالين عن الهدى الصادين عن طريق اهل العلم والتقى المستحلين الاعراض خيال الامه وقايمتها الذين يأمرون بعباده الله وحده لا شريك له ويدعون الى ذلك ويدعون الى ذلك وينهون عن الشرك به واتخاذ الانداد معه والتسويه بينه وبين غيره فيما يستحقهم على عباده ويختص به من العبادات الباطنه والظاهره الحب والخضوع والخوف والرجاء وللاستعانه وللاستغاثه والانابه والتوكل والطاعه والتقوى وغير ذلك من انواع لبدات والطاعات فمن تاول كلام ابن عقيل وكلام الشافعي في ردهما على المتكلمين والسفهاء الذين يرغبون عن العلم والفقه في ائمه الهدى ومصابيح الدجى يعني نزل ذلك في ائمه الهدى ومصابيح الدجى فهو من اضل البريه واسفههم واقلهم حظا ونصيبا من العلم والهدى والحلم والنهى وهو كمن يتاول ايات التنزيل النازله في اهل الشرك من الجاهليه الضالين في من خالف بدعته ونحلته من المؤمنين المتقين كما جرى للخوارج وامثالهم من الضالين واما قوله قد صح عندنا ان هؤلاء اتوا الى المجمع في ناحيه سدير ودخلوها ليلا الى اخر عباراته فيقال لهم قد صححت فيما مضى من المستحيلات والمفتريات وصوبت من الجهالات والضللات ما يقضي بسقوط خبرك واطراح تصحيحك وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الايه واين من يساعدك على صحه قولك وثبوت دعواك وقد جرى من امثالك من المارقين ومن المبتدعه الضالين والكفرات المشركين من البهت والزور ما لا يحصى وفي الحديث عدلت شهاده الزور الاشراك بالله ثم لو فرض ان هذا وقع في بعض اتباع الشيخ اي ينسب الخطا اليه ويشنع به عليه وقد اخطا اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطاه ومن نسب خطاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الى الكفر اقرب منه الى الايمان وكذلك خالد بن الوليد قتل بني جذيمه بعد ان قالوا صبئنا ولم يحسن ان يقول اسلمنا فانكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووداهم والشعر الذي اورده عن الشافعي رحمه الله تعالى قد غير فيه وبدل وافسد معناه فقوله وهذا فيه اذهد منه فيه فقوله فيه الاولى زياده ليست في كلام الشافعي يخرج الكلام من وزني وقوله في البيت الاخير اذا غلب الشقاء على السفيه تنطع في مخالفه السفيه كذا بخط معتدل وصوابه في مخالفه الفقيه لا السفيه فاصل قال المعترض وقال الامام احمد رضي الله عنه انه يجب هجر من فسق او كفر ببدعته يعني اراد ان يبين ماذا كيف نتعامل مع هذه الطائفه لا بد من الهجر لا بد من من الهجر فاتى لكلام امام احمد في مقاطعه اهل البدع فلزلوا على شيخ محمد رحمه الله تعالى هذه الخلاصه قال انه يجب هجر من فسق يجب هجر من فسق او كفر ببدعته او دعا الى بدعه مضله او مفسقه على من عجز عن الرد عليه اما من يرد فهذا مجاهد او خاف الاغترار به والتاذيه وكلامي مع احمد على وجهه لا اشكال فيه لكن لم يجعله في موضعهم ذكره ابن مفلح وقال القاضي ابو الحسين قال المرودي قلت لابي عبد الله ترى للرجل ان يشتغل بالصوم والصلاه ويسكت عن الكلام في البدع فكلح على وجهه اي عبس وقال اذا هو صلى وصام اعتزل الناس هو لنفسه قلت بلى قال فاذا تكلم كان له ولغيره يتكلم افضل يعني يرد على محمد اذا افضل من ماذا ها من الاعتكاف والصلاه والصوم يشتغل بالرد على من كفر المشركين هذا أولى عبادة من اجتغاله بالصلاة والصوم قال أبو طالب عن إمام أحمد كان أيوم يقدم الجريري على سليمان التيمين لأن الجريري كان يخاصم القدرية وأهل البدع يرد عليهم وروى الإمام أحمد عن أبي عقبة الخلالي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته وقال أبو الفرج الشيرازي من أصحاب المشركين قال احمد بن حنبل اذا رايت الشاب اول ما ينشا مع اهل السنه والجماعه فرجه يعني ترجه يعني يكون صالحا فاذا رايته مع اصحاب البدع فيئس منه ينشا مع حزبيات من صغري هذا اقصر يديك فان الشاب مع اول نشاته وقال ابو الفرج ابن الجوزي لما ذكر اهل البدع من المعتزله وغيرهم قال الله الله من مصاحبه هؤلاء ويجيب منع الصبيان من مخالطتهم لان لا يشرب في قلوبهم من ذلك شيء انتهى فلقد صدق ابن الجوزي رحمه الله قال الشاعر اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن والجواب ان يقال هذا المعترض لما غلبت عليه ظلمات الجهل والهوى والضلال عن سبيل الحق والهدى ظلمات الضلال والضلال عن سبيل الحق والهدا ضن ان من دعا الى توحيد الله ونهى عن الاسراك به والزم باركان الاسلام وشرائعه مبتدع ضال تكست عندهم مفاهيم يدخل فيما نقل عن الائمه من ذم اهل البدع وهجرهم فلم يفرق بين اهل السنه واهل البدع واهل الشرك واهل التوحيد واهل البر واهل الفجور وقد خاصم بعض هؤلاء الحمقه رجلا عند بعض الامراء فقال انه ناصبي شيعي يسب علي ابن الخطاب ويمدح معاويه ابن ابي طالب فقال الامير لا ادري على اي شيء احسدك على علمك بالمذاهب او على معرفتك بالاسباب وكذلك حال هذا الضال يجمع بين الاضداد ولا يعرف المقصوده من الخطاب والمراد فهو في ظلمات بعضه وفوق بعض لما عفت آثار الإسلام وقل من يعرفه من الخاصة والعوام وصارت الغلبة لأمثاله من الجهل والطغام استغرم ما أبداه الشيخ العلم الإمام من أصول الملة وقواعد الإسلام وظن أنه من جنس بدع الرافضة والقدرية وأهل الكلام لأنه لا شعور له بحقيقة ما جاءت به الرسل ولا حق المام اولئك كان انعام بل هم اضل من كل وجه حتى في المعارف والافهام اين من يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره واتركوا ما انتم عليه من دعاء الاحجار والاشجار والصالحين والاصنام ويجدد للسنه من درس من القواعد والاصول والاعلام ممن يدعو الى انكار القدر السابق وان الله لم يخلق افعال العباد من الانام بل واين هو ممن يرى راي المعتزله في سلب الصفات وإن كان ما جاءت به الأحاديث والآيات ويبالغ في الجدال والخصام أين هو من رافضي يذهب إلى تضليل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى شتم السابقين الأولين من الصفوة الكرام ما بعد التباس أمر الفليقين وعدم الفرق بين المذهبين غاية ينتهي إليها أهل الشك والظلام ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن اصعب الاشياء على النفوس مخالفه العوائد وما الفته ونشات عليه من النحل والطرائق ما لم تساعد هدايه التوفيق وياتي المدد من مصرف القلوب علام السرائر والغيوم فاصل قال المعتدل فاصل ولنختم هذا الكتاب بمساله بمساله هذا الرجل الذي ذكرنا انها قاعده قنطرته على الامه قال في شبهه المذكور في خاتمته رجع الى كشف الشبهات ولنختم كلاما بمسالته يعني اراد ان يجعل ماذا حسن تاليف ختم بما ختم به الشيخ محمد رحمه الله في كشف الشبهات المساله التي مرت معنا انه لابد ماذا من اعتقاد وقول وعمل لاكن موحدا الا بذلك قال في شبهه المذكور في خاتمتها ولنختم الكلام كلام الشيخ محمد هذا بمساله عظيمه مهمه يكثر الجهل الموحدين بها فنقول لا خلاف ان التوحيد يعني الايمان لا خلاف ان التوحيد يعني الايمان لابد ان يكون بالقلب واللسان والجوارح والجوارح فعين اختل بعض هذه الثلاث فهو كافر اعظم من كفر فرعون وابليس وامثالهما وهذا يغلط فيه كثير من الناس انتهى المقصود ثم ذكر كلاما بعده وهذه المساله ذكرها ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى بعينها في كتاب الايمان الكبير له وقال من هذه المساله نشات البدع يعني كلام الشخر رحمه تعالى وافق اصول الخوارج لانه قال ماذا الايمان مركب من ثلاثه اشياء متى ما زال واحد منها حليد ماذا زال الايمان وهذا مذهب الخوارج عند هذا الرجل مذهب الخوارج انه متى ما زال الركن فهو قد زال ايمانه ولم يفهم مراد الشخر رحمه تعالى قال قال رحمه تعالى متيم وا اتفق الى ان قال واتفق اهل السنه والجماعه والخوارج على ان الايمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان هذا متفق عليه ثم افترقت عند ذلك عنهم الخوارج فقالوا ان اختل بعض هذه الثلاث لم يكن مسلما اذا وافق الشيخ رحمه الله تعالى قول ماذا قول الخوارج والخوارج ارادوا به الاحاد لم يعنو به جنس الاعتقاد وجنس القول وجنس العمل هذا محصول كلام ابي العباس وصح بهذا الكلام من هذا الرجل الذي هو قرره وعظمه انه عين مذهب الخوارج عين مذهب الخوارج ولذلك الذين يكثرون يق ماذا هذا مذهب الخوارج اتو من هذا القول وعظمه انه عين مذهب الخوارج الذين كفروا به الامه وقاتلوا عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي هو من النبي صلى الله عليه وسلم منزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده كما في الصحيحين وغيرهما وكفره بذلك وقد ذكر هذه القاعدة العلامة من قندس بحاشيته على الفرع ونقل هذا كلام شهد لطيف ونقل كلام أبي العباس وابن قندس رحمه الله تعالى لأنهما ذكر أن هذه الصورة التي ذكرها هذا الرجل بعينها هي مذهب الخوارج بعينه ومذهب الخوارج كفان سيد البشر صلى الله عليه وسلم في رده فيما صح عنه مع كونهم يقولون من خير قول البريه وهذا الرجل قد عظم هذه المساله اشد التعظيم كما ترى بالحض عليها وجعلها مهمه بحيث دعا الى الاهتمام بها وباللزوم يا والعمل بموجبها وانه يكثر الجهل من الموحدين بها وصدق في ذلك وصدق في ذلك بل كل الموحدين بحمد الله تعالى لا يعتقدونها ولا يعرفونها لانها جهل ليس بعلم قال والجهل والجهل لا يسمى علما على الصحيح عند الرسولين وهذا الرجل قد جعل المخالف لها كافرا اعظم من كفر فرعون وابليس وامثالهما فاذا كان هذا كلامه في هذه المساله فماذا يزيد الايمان وينقص حتى يكون ادنى ادنى ادنى من مثقال حبه من خردل من ايمان كما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه والخردله ادون من الذره بكثير فهذه حال اهل الاهواء لا يتبعون اهل الحق ولا يهتدون سبيلا لتناقضهم وتقطيع اثارهم بالاهواء وتحكيم عقولهم بالجهل يهيمون في كل واد فكيف ندبر على هذا الطريق الزائق انه يخرج من النار من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى من مثقال حبه خردل من ايماني فلا يصدق بقولهم هذا الا من كذب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين في الشفاعه عن انس رضي الله عنه غيري افلا يستحون من هذا الهذيان الذي لا قوامه له في الميدان اذا التفت الفرسان ونشرت الصحف وعلق الميزان من السنه والقران واحضر قول علماء هذا الشان احضر واحضر قول علماء هذا الشان يعني استحضر فعينئذ نكون قولهم هذا كالسراب في القيعان يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه وبرحه فواحسرتاه للعطشان ومع هذا ليس لهم عن ذلك رجوع وقولهم لا يسمن ولا يغني من جوع اذا تقرر هذا فكل اتباعه يشربون من هذا البحر التيار المظلم تياكا شداد عن الموج المظلم من اي اركانه ويلتقطون من ضفادعه وحيتانه فهذا ملتقى بحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيا بحر اجاج بتكفين الامه ثجاج وبحر سجاج عن منصب مصوب وبحر سائج شرابه لذة للشاربين وبينهما حاجز الامواج فسنك هذا الرجل بحر الظلمات بنص العلماء الثقات ومن شك في هذا فليراجع من الاثبات ما ذكرنا في المجلدات ليتبع سبيل المؤمنين المفلحين المنجحين عن سبيل الظلمات فما يقول من هذا مقاله فيما رويناه وذكر حديث البطاقه والجواب ان يقال قد تقدم مرارا ان المعتدده له حظ وافر من صناعه التبديل والتحريف كما وصف الله اليهود بذلك في غير ايه وبحث الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى موجود معروف فإنه تكلم على مسألة التكفير ببعض الذنوب كما هو رأي الخوارج وليس في كلام الشيخين رحمه الله تعرض لهذا أعني التكفير بالذنوب حتى يرد عليه بكلام الشيخ الإسلام بل كلامه في التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وهذا لا ينازع مسلم في أنه لا بد أن يكون بالقلب فإنه تكفير لم يصدق ويعلم ويؤثر ما دلت عليه لا اله الا الله هكذا وهذا لا ينازع مسلم في انه لا بد ان يكون بالقلب فانه لم يصدق ويعلم ويؤثر ما دلت عليه لا اله الا الله ويعمل بقلبه العمل الخاص كالمحبه والانابه والرضا والتوكل والخشيه والرغبه والرهبه فان لم يحصل منه هذا بالكليه فهو منافق انتفى عمله القلبي ولا بد من الاقرار اذا لا بد من عمل قلبي فاذا انتفى الاخلاص فهو منافق ولا بد من الاقرار فانه اذا لم يقر اي فانه اذا لم يصدق سابع ما اشكلت علي فانه لم يصدق اذا لم يصدق الثانيه اظهرت وضح هذا وهذا لا ينازع مسلم في انه لا بد ان يكون بالقلب فانه اذا لم يصدق فهو منافق ولا بد من الاقرار فانه اذا لم يقر بلسانه كافر تجري عليه احكام الكفار بلا نزاع وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه فلا يكون مسلما الا اذا ترك عباده الطاغوت وتباعد عنه وعمل لله بمقتضى شهاده الاخلاص من تسليم الوجه له وارتناب الشركه قولا وعملا وترك الخضوع والسجود والذبح والنذر لغير الله واخلاص الدين في ذلك كله لله هذا ما دل عليه كلام شيخنا رحمه الله في كشف الشبهه وهذا مجمع عليه بين اهل العلم فاذا اختل احد هذه الثلاثه اختل الاسلام وبطل كما دل عليه حديث جبريل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان فبدا في تعريف الاسلام بالشهادتين ولا شك ان العلم والقول والعمل مشروط العمل ايجادا وتركا والعمل ايجادا وتركا مشروط في صحه الاتيان بهما يعني بشهادتين وهذا لا يخفى على احد شم رائحه العلم وانما خالف الخوارج في مدون ذلك من ظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره من الناس وام الديوان الاكبر وهو ظلم الشرك فلا خلاف بين اهل السنه والخوارج في التكفير بالشرك الأكبر لا خلافة بين أهل السنة والخوان لكن أهل السنة ماذا؟ ما يذكرون الخوارج في ذلك لأنهم ما افترقوا وإنما افترقوا عنه السنة بماذا؟ في التكفير بالذنوب بعد قيام الحجة الرسالية والمعترض الجاهل لا يفرق بين مسائل الإجماع ومسائل النزاع وها أنا أسوق لك كلام شيخ الإسلام تقي الدين لتعلم أن هذا المعترض بدل اللفظة وحرف المعنى وجمع بين الأمرين الذين ذم الله بهم اليهود بغي أن حسد والله حسيبه والمقصود هنا رد شباته قال الشيخ الإسلام في أواخر النصف الأول من كتاب الإيمان فإن قيل فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فإذا قيل هذا اعتراض هذا اعتراض يجب أن يجيب عنهم فمتى ذهب بعض ذلك بطل الايمان فيلزم تكفيره اهل الذنوب كما يقوله الخوارج او تخليدهم في النار ولا ينفى عنه اسم الايمان بالكليه كما تقول المعتزله وكلا القولين شر من قول المرجئه فان المرجئه منهم جماعه من العلماء والعباد المذكورين عند الامه بخير واما الخوارج والمعتزله فاهل السنه والجماعه من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم قيل هذا الجواب اولا ينبغي ان يعرف ان القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزله الذي لم يوافق الخوارجه والمعتزله عليه احد من اهل السنه هو القول بتخليد اهل الكبائر في النار فان هذا القول من البدع المشهوره وقد اتفق الصحابه والتابعون لهم باحسان وسائر ائمه المسلمين على انه لا يخلد في النار احد ممن في قلبه مثقال ذره من ايمان وقد نقل بعض الناس عن الصحابه في ذلك خلافا لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان القاتل لا توبه له فظنوا ماذا انه تكفير بالذنب ان القاتل لا توبه له وهذا غلط على الصحابه فانه لم يقل احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لاهل الكبائر ولا قال إنهم يخلدون في النار لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إحدى الروايتين عنه قال إن القاتل لتوبة لهم وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضا فالنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد وذلك أن القتل يتعلق به حق آدم فلهذا حصل النزاع فيه وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع فهذا ممنوع وهذا هو الاصل الذي تفرعت منه البدع في الايمان ذهب بعضه يعني بعض الواجبات وارتكب بعض المنهيات يعني ذهب كله هذا عند الخوارج الايمان لا يتباعد عند الخوارج و والمعتزله وعند اهل السنه والجماعه يتباعد ويتجزا لا باعتباري اصله لا اما الاصل فلا يتباعد ولا يتجزا قال فهذا ممنوع وهذا هو الاصل الذي تفرعت منه البدع في الايمان فانهم ظنوا انه متى ذهب بعضه ذاب كلهم لم يبق منه شيء ثم قالت الخوارج والمعتزله هو مجموع ما امر الله به ورسوله وهذا هو الايمان المطلق التام الكامل كما قاله اهل الحديث قالوا فاذا ذهب منه شيء لم يبق مع صاحبه شيء من الايمان فيخلد في النار وقالت المرجئه على اختلاف فرقهم فلا يذهبوا بالكبائر ومترك الواجبات الظاهره شيء منهم اذ لو ذهب شيء منهم لم يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجل ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان انتهى المقصود منها فبحثوا عني في ماذا في الذنوب ومخالفه الخوارج المعتزله ليس بحثه في المكفرات فقف واعتبر يا من انعم عليه وتامل كلام الشيخ الذي احتج به هذا المعترض الضال فانه صريح في ان الخوارج انما خالفوا السلف وانفردوا عن اهل السنه بالتكفير بالذنوب التي دون الشرك ودون ما يوجب الكفره واهل العلم قاطبه فرقوا بين هذا وبين راي الخوارج وعقدوا ابوابا مستقله في احكام المرتدين واتفقوا على التكفير بانكار الوحدانيه واتخاذ الالهه من دون الله كما عليه عباد القبور وعباد الملائكه والانفس المفارقه وجعلوا هذا جعلوا هذا اظهر شعائر الاسلام واعظم قواعده واكبر اركانه كما في حديث معاذ راس الامن الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله والحنابلة وغيرهم قرروا هذا في ابواب حكم المرتد وكذلك من قبلهم من الائمه والسلف يكثرون من كفره الله ورسوله وقام الدليل على كفره حتى في الفروع فيكفرون منكر هذه الاحكام المجمع على حلها او تحريمها كحل الخبز وتحريم الخنزير بل جميع الرسل جاءت بتكفير من عدل بربه وسو بينه وبين غيره كما ذكره شيخ الإسلام في رده على اليهود والنصارى ودليله ظاهر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله فإن كان تكفير المشرك ومن قام الدليل على كفره هو مذهب الخوارث ولا يكفر أحد عند أهل السنة فهذا رد على الله وعلى رسله وعلى أهل العلمين والايمان قاطبه ويكفي هذا ردا وفضيحه لهذا المعترض الذي لم يميز ولم يفرق بين دين المرسلين ومذهب الخارجين والمارقين وان اعترف المعترض بالتفصيل وسلم للرسل واتباعهم تكفير المشركين العادلين رب العالمين يقال له هذا الذي اعترضت به على الشيخ اه هو تكفير بالذنوب التي دون الشرك ام النزاع في تكفير من دعا الصالحين وساله متوكل عليهم وجعلهم واسطه بينه وبين الله في حاجاتي وملمات دينيتي ودنيويه فان اعترف بان النزاع في هذا فقد خصم وهزم وناد على نفسه بالخطا والكذب ونسبت الشيخ الى ما قد نزهه الله عنهم وان انكر وقال ان النزاع فيما دون هذا طلب ببيانه مع ان الخاصه والعام يكذبه ويرد عليه لو أنكر لعلمهم أن النزاع والخصومة بين الشيخ رحمه الله وبين أعدائه إنما هي في دعاء غير الله وعبادة سواه والاعتماد والتوكل على الشركاء والأنداد التي هي من الإفك الذي افتراه الضالون وانتحله المبطلون وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون إذا عرفت هذا تبين لك ما قدمناه من إفك هذا المفتري وضلاله وتحامله على شيخ الإسلام وأن ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج موافق لمذهب أهل الإسلام من أهل العلم والدين وأن من زعم أن قول الشيخ هو قول الخوارج فقد تضمن زعمه وبهته تجهيل آئمة الدين وعلماء المسلمين ممن نهى عن الشرك بالله رب العالمين وأنهم لم يفرقوا بين مذهب الخوارج ودين الرسل بل لازمه ان ما تضمنه الكتاب العزيز وسنه النبويه من تكفير من دعا مع الله الهه اخرى هو مذهب الخوارج فنعوذ بالله من الجهل المعمي والهوى المرضي ثم هذا رجوع عن مذهبه الاول ما اكثر ما يرجع فانه جعل فعل عباد القبور من التوسل الجائز الذي دل عليه حديث الاعمى كما سبق في اول الكتاب وهنا نقص على عاقبه وجعاله من الذنوب التي تكفر بها الخوارج يوما بحزوه ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوبا بن خليصان اسماء اوديه وتاره تنتحي نجدا واونه شعب الغوير وطورا قصر تيميم واما قوله فاذا كان هذا كلامهم في هذه المساله فماذا يزيد الايمان وينقص حتى يكون أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان إلى آخر قول يعني إذا زال بعض زال الإيمان إذا متى يقول ماذا متى يزيد الإيمان ومتى ينقف إذا كان نقصان خروج عن الإيمان فهذه العبارة تنادي بجهله في القوارج لا ينازعون في زيادة الإيمان هذا جاهل وإنما النزاع في نقصه وإمة الإسلام يقولون يزيد مع بقاء أصله الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء فإذا ثبت الإسلام زاد الإيمان ونقص ومع عدم الإسلام والهدام أصل لا يعتد بما أتى به من شعبه يعني متى يقال يزيد وينقص إذا ثبت الإسلام وهؤلاء عباد القبول لم يثبت عن ذلك لا يقال ماذا يزيد وينقص ولو فعلوا ما فعلوا من الطاعة وقوله وهذه حال أهل الأهوام لا يتبعون أهل الحق ولا يهتدون سبيل فيقال نعم هو ذاك ولو شعرت ان هذا الكلام ينطبق على حالك مناد بضلالك وانك لا تعرف الحق ولا اهله ولا تعرف السبيل ولا تهتدي اليه وانما يعرف اهل الحق والايمان من له نور يمشي به في الناس وام الجاهل المظلم فهو من ابعد الناس عن معرفه الحق واتباع السبيل وسلوكه وام قوله كيف ندبر على هذا الطريق الزائد لانه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان إلى آخره فيقال هذه العبارة عبارة جاهل غبي فإن تدبير النصوص والأحكام إلى الملك الحق العليم العلم وأهل العلم لا يستعملون هذه العبارة ولا يعبرون بالتعبير أهل الجهل والغباوة وإنما يقال كيف يفهم أو كيف يحمل أو كيف يخرج أو كيف يوجه حتى قول بعضهم هذا يناقض كذا قول كذا ولا لا لا, لا يجوز التعبير بتناقض ثم هذا القول صريح في ان هذا المعترض لم يشم رائحه العلم ولم يمارس اهله فان الموحد السالم من الشرك الاكبر هو الذي يتصور ان يبقى في قلبه بقيه من الايمان والتوحيد واما المشرك العادل بربه المسوي بينه بين غيره فلا يتصور بقاء شيء من الايمان والتوحيد في قلبه فهو ممن حبسه القران وحكم بخلوده قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا والمعترض كانه من بوادي السودان الذين لم يانسوا بشيء من العلم والايمان ولم يمر على اسماءهم شيء من نصوص السنه والقران ولم يميز بين ما جاءت به الرسل وما عليه عباد الاصنام والاوثان ربما زين الشيطان لاحدهم واوهمه انه من خلاصه نوع الانسان وانه مما يثبت عند المبارزه والمخاصمه في الميدان فإذا التقت الصفوف وتقارب الزحفان نكص المغرور على عقب وتخلى عنه قرينه وأسلمه وأسلمه الشيطان والسبان له أنه كان في غايه من الجهاله والضلاله والطغيان قد لبس عليه واشتبه الامر لديهم فلم يفرق بين حزب الرحمن وحزب الشيطان وإلى الله المصير وعليه الاعتماد والتوكل وربنا جل ذكره وتقدس اسمه كل يوم هو في شان قال فصلا واما قوله فما يقول من هذا مقاله فيما روينا باسانيدها الى شيخ مفتي الساده الحنابلتي عبد الباقي وساق سند عبد الباقي الى عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من امتي على رؤوس الخلاء لذا البطاقه يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصل ثم يقول الله عز وجل أتنكر من هذا شيئاً يا عبدي فيقول لا يا رب فيقول الله تعالى ألك عذر أو حسن فيقول لا يا رب فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسن وإنه لا ظلم عليك فيخرج الله له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد العبد هو رسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول الله تعالى انك لا تظلم فتوضع تلك السجلات في كفه والبطاقه في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقه فهم ان مجرد اللفظ عينيد هي التي انجتهم فالجواب ان يقال حديث البطاقه شاهد لكلام شيخنا وانه لا اعتبار بالاعمال اذا عدم التوحيد الذي هو مدلول شهادتي لا اله الا الله وان رجحان الموازين لا يحصل الا بتحقيق التوحيد والصدق والاخلاص في هذه الشهاده وان المشرك لا يقام له وزن هذا من الادله والبراهين على ما دعا اليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى وانه راس الامر وقاعده العظمه قال في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وساق من الايات والاحاديث المطابقه لترجمه ما يبين ان الشيخ رحمه الله تعالى داع الى التوحيد عامر به وبوسائله وذرائعه ناه عن الشرك والتنديد وعن وسائله وذرائعه وشبهه المعترض انما اتته من حيث الظن ان دعاء الصالحين وعبادتهم والتوكل عليهم ذنب دون الشرك هذه مصيبه ذنب دون الشرك لا يخل بالتوحيد بل يبقى معهم من التوحيد والايمان ما ينجو به صاحبه هذا معنى ما قرره هنا قد تقدم انه لا يراه ذنبا من الذنوب وكلامه متناقض ومختلف ولكنه اورد الحديث هنا لما ذكرنا من ظن وحسبانه فسبحان من طبع على قلبه قال تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون قال شيخ الاسلام تقي الدين في كلامه على حديث البطاقه ان صاحب البطاقه اتى بهذه الشهاده بصدق واخلاص ويقين اذا معه عمل او لا معه عمل ولم ياتي بعد بما يخالفها ويضعفها والصدق والاخلاص واليقين في هذا التوحيد الذي دلت عليه كلمه الاخلاص مكفر للذنوب لا يبقى معه ذنب كما ان الاعتناب الكبائر مكفر للصغائر اذا ليس مجرد قول فقط انما قول واعتقادا ومعه عمل وهذا يشهد لما قرره شيخنا من ان الشركه الاكبر لا يبقى معه عمل وقد انتهى من القول في رد اباطيل المعترض وكشف زيفه وضلاله وبيان كذبه ومحاله الى هذه الغايه والوقوف عند هذه النهايه واستغفر الله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم مما وقع من التفريط والاخلال بواجب حقه ونصرة دينه وأسأله جل ذكره أن يجعل ما أوردناه هنا من العمل الخالص لوجهه الذي يرضاه ويثيب فاعله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا فنهلك ولا إلى أحد من خلقه فنضل اللهم رب جبريل وميكائيل وإصرافيل فاطل السماوات العالم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط حيث مستقيم والله اعلم وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الصadiq الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله اولا واخرا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين